ترتلابي بهكرها كل المواقع دمرها يا يا من عمرها هكر هكر كلابي هكر هكر كلابي اضربهم يا النيمينوس اعطيهم بلا دروس دوس الصهيوني يدوس هكر هكر كلابي هكر هكر كلابي هكر, هكر, هكر شرقه وهكر مربعه عندي باسرائيل الجربه واحنا ما عك راس الحربه هكر هكر كلابي hakar ana shu habaytak w bism sha'bina adaitak enta al muqawil samaitak hakar hakak lalabi hakal hakak lalabi telli ya نسكت ونسى ما بيت اسمع ولا همسى بدنا نهكر تل ابي بدنا نهكر تل ابي يا هكر دخلك هكرهم جلنا للعدو سرسبهم وسهم البورسة خسرهم ها. هكر هكر تل ابي هكر هكر تل ابي انتوحد هكر العربان ومصر طونس وعمان والجزائر الشجعان وهكر هكر تل ابي هكر هكر بالأبيد. بجريها هكر هكر الهابيب هكر هكر الهابيب ههه ضحكتني يا هكر انك تعجبني هكر هكر الهابيب لك هكر هكر الهابيب هل هالكره وهالكره بالفعل طلعوا الصوره حطوا للعيسوي الصوره هكر هكر وهكر هكر الهابيب مش راح ينفع المجاف الكسبر سكاي اللي غافل بكل الان يا مصطفى هكر هكر هكر هكر هكرهم يا هكر هكر دمر موقع روح ندمر قلابين ها بنولع ولع ها الكفر ولع ها ولع ولع ها الكفر ولع ها وزرى ورق وزر صفته من الهكر منها يا عمي والله شطاره هكر هكر قلابين قلابين والدولي ضربتها تهكر احنا منكره تل ابي انو نحنا منكره تل ابي حط الهاكر بالرسالة وضرب ما واقع شغالي اسرائيل بقى اصعب حالي هكر هكر تل ابي هك هكر هكر تل ابي حط الهاكر عنه فوق مفحوله مثل الصاروخ خل الصهيوني يتوقه هكر هكر تل ابي ها ها ها تل ابي صب فيهم صب واللي انت صارك طب ما كنتش ولا تل ابي صارو خردة تل ابي وزارة دفاعات راحت يلدم شعبي استباحات والهكينا صاحت صاحت منا نشطب تل ابي منا نشطب تل ابي يا هاكر فشلنا الغل وضعت ثابت مثل الفل كل الصهيولي يضل الخم الخم تل ابي خربط خربط تل ابي يا هاكر شكرا جزيلا دمرت اجنابو محيلا ابدا ما هو مستحيلا ان نمحا me dehu el hacker allam alehum sadditni illa